إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شُرُر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُذِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّةُ قادِه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 أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرَّ الأمور مهدفاتُها، وكل مهدفةٍ بدعةٍ، وكل بدعةٍ ضلالة كل ضلاله في النار اما بعد عباد الله فما انبذ فجر النبوه واوحى الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وشرع في بيان الحق الذي انزل اليه وامر أن يدعو الناس اليه حتى قوبل من بعض بني قومه بالرفض والطعن والسخريه والمحاربه وخاصه الاسياد منهم ورأوا أن أتباعه يزدادون في كل يومٍ ويصبرون على ما يُلاقونه من التضييق والعذاب ولا يرُدُّهم عن ذلك رادٌ ولا يصُدُّهم عنه صادٌ أدرك أن تمَّ تسرٌ جعلَا هؤلاء المؤمنين الضُعفاء يثبتون على ما هم عليه فقالوا, فقالوا لا بدَّ أن نُحارِب مصدر قوتهم ووقود إيمانهم ألا وهو هذا الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمٍ حميد نعم عباد الله إنه القرآن هذا القرآن الذي ما أنسمعوا أحد المؤمنين يتلوه في في المجامع إلا وانهالوا على صاحبه ضربًا كما روى ابن هشامٍ في السيرة عن عُرَّة بن الزُبير عن أبيه قال كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال اجتمع يوما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر له به قد فمن رجل يسمع يسمعه فقال عبد الله بن مسعود انا قالوا ان نخشاهم عليه انما نريد رجلا له عشيره يمنعونه من القول ان ارادوه اي ان ارادوه بسوء قال دعوني فإن الله سيمنعني قال فغد ابن مسعود حتى أتى المقام يعني مقام إبراهيم حتى أتى المقام في الضحى صباحاً وقريش في أنديتهم أي في مجالسهم حتى قام عند المقام ثم قرأ رافعاً صوته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ثم استقبلها يقرأها أي صار يقرأ سورة الرحمن رافعاً صوته قال فتاملوه فجعلوا يقولون أي المشركون من قالوا ماذا قال ابن ام عبد يقصدون ابن مسعود قال ثم قالوا انه لا يكلو بعض ما جاء به محمد فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه وجعل يقرا حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغه ثم صرف إلى أصحابه، وقد أثَّروا في وجهه، فقالوا له، هذا الذي خشينا عليك، فقال ما كان أعداء الله أهوَنَ عليَّ منهم الآن ولئن شئتم لأغاديَنَّهم بمثلها غدا قالوا لا حسبُك قد أسمعتَهم ما يكرهون ولهذا أخبر المولى تبارك وتعالى أن المُشركين كان همُّهم أن يُحِيلُوا بين الناس وبين سماعٍ فقال جل وعلا عنهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون، ورغم ذلك علموا أنه الحق المنزل من ربِّهم، وكان حالُهم كما أخبر الله تبارَكَ وتعالى عن فرعونَ وملئِه حيث قاد وجحدُوا بها، واستيقنتها أنفسُهم ظُلماً وعلُوًّا، وفانظُر كيف كان عاقبةُ المُفسِدين ومما يدُلُّ على ذلك هذه القِصَّةُ العجيبة التي رواها ابنِ أسحاق أن أبا سُفيان وأبا جهل والأخنَس بن شريقٍ خرجوا ليله ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته فاخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه وكان لا يعلم بمكان صاحبه أي لا يعلم كل واحد منهم ان الاخر كذلك جاء ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق أي اجتمع بعضهم وبعض في, وبعض في الطريق وعلم كل أحد منهم أن صاحبه كذلك كان يستمع بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فتلاوموا وصار يلوم بعضهم بعضاً وقال بعضهم لبعض لا تعودوا فلو بعض لأوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية فعلوا مثل فعلتهم في الليلة الأولى ثم إذا كانت الليلة الثالثة فعلوا وعادوا واستمعوا كما كانوا يستمعون في الليلتين الأولى والثانية حتى كان آخرها قال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد أن لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرَّروا نعم إنه القرآن الذي أدهش العقول وأبكى العيون وخضعت له المشاعر وانقابت لسماعه الأسماع وطأقأت له كمُّ هو جميل أن نتحدَّث عن القرآن في كل وقت ولكن أجملُها أن نتذاكرَ القرآن في شهر القرآن هذا الشهر الذي زادَه الرحمن تشريفًا بنُزول القرآن فيه شهر رمضان الذي أنزِنَ فيه القرآن هُدًى للناس وبيِّناتٍ من الهُدى والفرقان ولرفعة هذا القرآن ما نزل به إلا أخضَلُ الملابِكة نزل جبريل بالقران فاصبح افضل الملائكه ونزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم فصار سيد الخلق وجاء القرآن إلى امه محمد صلى الله عليه وسلم فاصبحت خير امه اخرجت للناس ونزل القران في شهر رمضان فاصبح رمضان رمضان خير الشهور ونزل القران في ليلة القدر فاصبحت ليله القدر خير من الف شهر فتصور لو نزل هذا القرآن على قلب أحدنا لا شك أنه سيكون من أفضل القلوب وخير الصدور ولهذا جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ودعونا حدث عن عظمة هذا السفر الذي لا ألان به قلوب فاسية وهدى به لفوس تائها إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم وصف الله العظيم كتابه العظيم بأفس أو صاف عالية سانقة فهو كتاب عظيم حكيم، مبارك مبين نور وهدى شفاء رحمة للمؤمنين. وكلامنا لن يكون كالعاده عن فضائل القرآن، وما للمؤمن من الاجر على حفظه وتلاوته والعمل به وتعظيمه ولكن سادعو نفسي وإياكم إلى تامل الى التامل في مخلوقات بشر كانوا أو من غير البشر اثر فيهم القران حتى انبهروا له ثم نقيس انفسنا ثم نقيس انفسنا بهؤلاء المخلوقات وهل فعل بنا ما فعل بهم اول ذلك أيها المسلمون تاملوا كيف تنفع الجمادات الصماء بسكينه القرآن؟ قال جل وعلا لو انزلنا هذا القران على جبل لا رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله فالجبال الروازي التي يُبرَغُ بها المثل في صلافتها تتصفَّع وتتشفَّق من هيبة كلام الله وتأمله كيف انبهر نساء المشركين وأطفالهم بسكينة القرآن ففي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه ابتنى مسجداً بفناء داره وبرز أي خرج وأظهر وظهر فكان يصلِّ فيه ويقرأ القرآن فيتقصَّفوا والتقصَّف هو الإزدحام والاكتِضار فيتقصَّف عليه نساء المشركين وأبناء يعجبون وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلاً بكاءً لا يملك دمعه حين يقرأوا قرآن فأفزع ذلك أشراف طريش من المشركين رواهم بخاري وتأملوا كيف انبهرت تلك المخلوقات الخفية الجن إنبهروا بسكينة القرآن ذلك أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في موضعٍ يقال له بطن نخلة وكان يصلي بأصحابه صلاة الفزن فهيأ الله له مجموعةً من الجن يسمون جن أهل مصيبين فاقتربوا من رسول الله وأصحابه فلما سمعوا قراءة النبي في الصلاة إنبهروا بسكينة بسكينه القرآن، واصبحوا يوصي بعض بعضا بالانسان كما قال جل وعلا واذا صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا واخبر الله جل وعلا في موضع اخر عما استحوذ على هؤلاء الجن من التعجب فقال قل وحي الي انه استمع من نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا بارك الله لي ولك في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول فأستغفر الله لي من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأنبه إخواني الذين هم في الخارج أن الطابق العلوي مفتوح يمكنهم الصعود إليه ولا عدوان إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله تأملوا كيفاً بهرت صنابيب المشركين بسكينة القرآن ففي البخاري أن جُبَير بن مُطِعِم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يُفاوِضَه في أسار قر بل فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالمسلمين في صلاة المغرب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم فسامع جبيرٌ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف كيف خلبت أحاسيسه سكينة القرآن كما يقول جبير بن مُطِعِم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول فلما بلغ هذه الآية أم خُلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال, قال جبير كاد قلبي أن يطير رواه بخاري فلله ذر العرب ما أبلغ عباراتهم هكذا يصور جبير أحاسيسه حين سمع قوارع صورة الطور حيث يقول، كاد قلبي أن يطير، هذا وهو مشرك وفي لحظة عداوةٍ، وقد جاء يريد تسليمه أسر الحرب، ففي خضم هذه الحالة يبعد أن يتأثر المرء بكلام خصمه، ولكنها سكينة القرآن هزته حتى كاد قلبه أن يطير وتأمَّل كيفًا برأ من بهر صالِحُ البشر بسكينة القرآن فلم تقتصِر آثارُ الهيبة القرآنية على قلوبهم فقط بل امتدت إلى الجلود فصارت تتقبض من آثار القرآن كما قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يُبذل الله فما له وتأملوا كيف انبهر صالح أهل الكتاب بسكينة القرآن فكانوا إذا سمعوا تالياً للقرآن ابتدرتهم دموعهم يراها الناظر تتلامع في محاجرهم كما صورها القرآن في قومه جل وعلا ولتجدن لتجدن أشد الناس عذاوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا إنهم ذلك بأن منهم قسيسين ورُهبانًا، وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما نزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين قال المفسرون أنها نزلت في النجاشي ملك الحبشة مَلِكُ الْحَبَشَةِ الْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يَنْطِقُ الْعَرَبِيَّةِ فلما سمع القرآن بكَى وأبكَى وتأمَّلوا كيف انبهرت الملائكة الكرام بسكينة القرآن فصارت تتهادى من السماء مُقتربةً إلى الأرض حين سمِعَت أحدَ قرَّاء الصحابة في رضي الله عنهم يتغنَّى بالقرآن في جوث الليل كما في صحيح البخاري عن أسيد بن حُغيرٍ رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما حدث فقال رفعتُ رأسي إلى السماء فإذا مثلُ الضُّلة فاذا مثل الضله فيها امثال المصابيح فخرجت حتى لا اراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا اياه وتدري ماذاك يقول لي اسيد وتدري ما هذه الضله التي فيها المصابيح قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكه دنت أي اقتربت لصوتك ولو لا اصبحت ينظر الناس اليها لا تتوارى منهم اي منهم وتأملوا كيف انبهر الأنبياء عليهم أزكى الصلاة والسلام بسكينة الوحي كما يُسوِّر القرآن أن تأثُرهم بكلام الله، أو كيف يُسوِّر القرآن تأثُرهم بكلام الله وقرورهم إلى الأرض وبُكاءهم كما قال جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، ومن من حملنا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وإسرائيل وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاِخْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا وأخيراً تأملوا كيف انبهر أو كيف تأثر أشرف الخلق على الإطلاق سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم بسكينة القرآن ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال لي رسول صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه فقلت أقرأ عليك يا رسول الله وعليك نزل فقال عليه الصلاة والسلام إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال لي رسول الله كف أو أمسك أو حسبك فرأيت عينا المتدرفان فيا لأسرار القرآن ولا لعجائب هذه الهيبة الهيبة القرآنية التي تتقامن على النفوس فتخبت بكلام الله وتتسلل الدمعات والمرء يداريها ويتنحنح ويشعر المسلم فعلا أن نفسه ترفرف من بعد ما كانت تتثاقب إلى الأرض هكذا إذن الجمادات الرواسي تتسدع ونساء المشركين وأطفالهم يتهافتون سرا لسماع القران وصن ذي يقريش جاء يفاولض في حاله حرب ومع ذلك كاد قلبه أن يطير مع سوره الطور والجن استنسط بعضهم وتعجَّبوا وولَّوا إلى قومهم منذرين والمؤمنون الذين يخسُون ربَّهم ظهر الإقشِ عرارُ في جُنودِهم والقساوِسةُ الصادقون فاضَت عيونُهم بالدمع والملائكةُ الكرام دنت من السماء دنت من السماء تتلألأ تقتربُ من قارئٍ في حرات الحجاز يتغنَّى في جوف الليل بالبقرة والأنبياء من لدُن آدم إذا سمعوا كلام الله إلى الأرض ساجدين باكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسمع الآيات تصور عرصات القيامة ولحظة, و... ولحظة الشهادة على الناس استوقف صاحبه بمسعود من شدة ما غلبه من البكاء فيا رباه ما أعظم كلامك وما أحسن كتابك كتاب هذا منزلته عباد الله وهذا أثره هل, ي... هل يديق بنا هل يليق بنا اخواننا الكرام ان نهمله وهل يليق بنا أن نتصفح يوميا عشرات التعليقات والأخبار والمقالات في الجرائد وغيرها ومع ذلك ليس لكتاب الله نصيب من يومنا فهل كتب الناس اعظم من كتاب الله وهل كلام المخلوقين اعظم من كلام الخالق فقد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى كفار قومه حين وقعوا في صفة بشعة فواهسرته إن شابهنا هؤلاء الكفار في هذه الصفة التي تدمر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجار بال وجار بالشكوى الله منها يقول يقول جل وعلا حكايه عنه وقال الرسول يا رب وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فاي خساره واي حرمان أن يتجارى الكسل والخمول بالمر حتى يتدهور في منحدرات هجر القران إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبيبنا الذي نفديه بانفسنا واهدينا وما نملك يشتكي الى ربه الكفار بسبب هجر القران فهل نرضى فهل نرضى لانفسنا ان نخالف مراد حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نرضى لانفسنا أن ننزل في المربع الذي يؤذي الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين توقير نبينا صلى الله عليه وسلم لباب الله القضيَّةُ لن تُكلِّفَنا الكثير، وإنما هي دقائقُ معدودةٌ من يومنا نجعلها حقًّا حصريًا بكتاب الله تعالى نتقلب بين مواعِدِه وأحكامِه وأخبارِه، فنتزكَّى بما يسيل في آياتِه العظيمة من نقضٍ إيمانيٍ ومعدنٍ أخلاقيٍ والفزاماتٍ حقوقيةٍ ورسالةٍ عالميةٍ إلى كافة الناس فنسأل الله جل وعلا أن لا يجعلُّه لنا ممن هجر قرآن. اللهم لا تجعلنا ممن هجرته دونه وان تجعلنا ممن هجر حب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 وَذَهَابَ هُمُومِنَا اللهم آلنا الحق حقًا وارزُقنا اتباعَه وآلنا الباطل باطلًا وارزُقنا اشتنابَه اللهم اقصِم لنا من حشيته ما تحول به بيننا وبين معصيته ومن قاعتك ما تُبلِّغنا به جنَّتك ومن اليقين ما تُهوِّن به علينا مصائب الدنيا اللهم متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبداً ما أحيثنا واجعله الوارف منا اللهم اجعل ونصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر حمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعلوا جنة هي دارنا اللهم اغفر لوالدين رحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وكل من كان له فضلٌ علينا مرادوش يعز فيه اهل طاعته ويبدا فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم وانفق على الذين انفقوا من هذا المسجد وغيره اللهم اغلف لهم خيرا مما انفقوه اللهم بارك لهم في أموالهم واولادهم وقوا وابدانهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وذلك على محمد وعلى ال كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخبرك وأتوب إليك